هم المفلحون وما آتيتم من ذبا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله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 هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُمْ مِنْ شيء سبحانه